وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ للناس من في هذا القُرآن للناس مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ وَلاقد أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ يلحق وقصد اياتي وما انذره ضوا واتخذ اياتي وما انذره ضوا ومن اظلم من مَن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَمَنْ أَغْلَقَ فَمَهُ فَذِكْرٌ رَّبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا إِنَّ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ بما كتبوا لعجل لهم العذاب لهم يؤاف منهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا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 حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكبا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكبا لََّا بَلَ غَمَد مَعَبَنِهِ مَ نَفاحوتَهُ مَا فَت كَخَذَ سَب لَهُ فِي بَحح صَباء